كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرسول وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُبْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التورا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سقر مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومحمد هذه السورة العظيمة يسمى سورة الصفر أخذ من قوله تعالى قاتلون في سبيل لي صرفا ومعنى سبح لله كما سبق تسبيح هو تنزيه أي نزه الله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض من المخلوقات كلها تنزه الله سبحانه وتعالى ناطقها هو صامتها كلها تسبح قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن فالمخلوقات كلها تسبح الله السماوات والأرض والجبال كل المخلوقات لا فيه روح وما ليس فيه روح يعني روح حركة وإلا كل شيء فيه روح لكن الروح على قسمين روح حركة وروح نمو روح الحركة هذه المتحركات وروح النمو هذه في النباتات والأشجار كلها تسبح الله سبحانه وتنزهه وتدل على وحدانيته في الخلق والرزق والإحياء والإناد وتدل على إحقاقه للعبادة دون غيره فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف اجحده الجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تامل في نبات الأرض وانظر إلى اثار ما صنع المليك عيون من لجين ناظرات باحداث هي الذهب السديك على قطب الزبرجه ناقطات لان الله ليس له شريك فجميع المخلوقات تسبح الله وتنزهه عن الشرك وعن النقائص والعلوم وجاء لفظ سبح بلفظ الماضي وفي بعض السور يسبح بلفظ الحاضر والمستقبل في المضارع وجاء بلفظ الأمر سبح اسم ربك الأعلى فهذا ليشمل جميع الأوقات الماضي والحاضر والمستقبل لا يزال التسبيح مستمرا لله جل وعلا المخلوقات في كل لحظة وفي كل حين وفي كل حالة لا تنفك المخلوقات عن التسبيح لله سبحانه تعالى سبح لله ما في السماوات ما اسم منصور بمعنى الذي ويشمل العقل وغير العقل ما في السماوات من الملائكة المخلوقات التي لا يعلمها إلا الله وما في الأرض من المخلوقات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى إذن ما ماذا بقي ما في السماوات وما في الأرض ما بقي شيء لا يسبح وإن من شيء لا يسبح بحمده ما في السماوات وما في الأرض ثم قال وهو العزيز هي القوي الذي لا يرام سبحانه وتعالى له العزه القوه والمنع فهو عزيز بمعنى قوي ومنيع لا أحد يتغلب عليه سبحانه بل هو الغالب القاهر سبحانه هو العزيز الحكيم ما عزته فهو حكيم والحكيم له معنيان حكيم بمعنى محكم اي متقن فهو متقن لمخلوقاته الذي احسن كل شيء خلقه فهو متقن لمخلوقاته ما فيها من نفس الذي خلق سبع سماوات صداقه تبعى سماوات انتباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم وارجع البصر كرتين ينقل بليك البصر خاسئا ووحسين ما تدرف في مخلوقات الله نقصا كلها قد كملها الله وأعطى كل شيء الخلقة ثم هدى كل شيء له نظام لا يخرج عنه وله وظيفة يؤديها في هذا الكون كل شيء له عمل وله وظيفة يؤديها في هذا الكون فهذا معنى. الحكيم أي المتقن وكذلك الحكيم بمعنى الذي يضع الأشياء في مواضعها الله جل وعلا وضع كل شيء في موضعه اللائق به فلا يستدرك على الله جل وعلا شيء ولا تدرك العقول اسرار خلقه سبحانه وتعالى ولا تحيط العقول بمخلوقاته وحكمته سبحانه وتعالى ثم إنه سبحانه نادى المؤمنين فقال يا ايها الذين آمنوا الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله الايمان الصحيح الشرعي آمنوا بقلوبهم ونفقوا بالسنتهم وعملوا بجوارحهم هذا هو الايمان بالشريعه قول باللسان واعتقاد بالجلال وعمل بالاركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو الإيمان وأما الإيمان بمعنى التصديق فهذا الإيمان اللغوي الإيمان اللغوي بمعنى التصديق لكن الإيمان الشرعي الحقيقة الشرعية للإيمان هو هذه الأمور يا أيها الذين آمنوا وناداهم بهذا الوصف لأنهم عن الانتفال بأوامل الله سبحانه فإيمانهم يقتضي أنهم يصنون لنداء الله ويفعلون ما أمرهم به فلهذا ناداهم بهذا الوصف الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون لماذا لام لام ملجر وما استفهامية ما خذفت منها عن ألف تخيئا لأن الأصل لما تقولون خذفت الآية تقولون ما لا تفعلون سبب نزول هذه الآية أن جماعة من الصحابة تذاكروا فقالوا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لفعلناه فأنزل الله هذه الآية إن الله يحب الذين قاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ولا شك أن القتال مكروه للنبوس كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون فلما امر الله بالقتال شق ذلك على بعض المسلمين وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فسيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو من غير حساب الموت لا بد منه قاتلت او لم تقاتل اين تكونوا حيث وجدتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة لو كنتم في بروج حصينا مشيدة قوية دخل عليكم الموت لأنه لا يحجبه شيء فأنت ميت في الميت وكونك تموت بسبيل الله خير لك من تموت بموت عاديا والشاعر يقول إذا لم يكن من الموت يبدل فمن العار أن تموت جبانا اذا لم يكن من الموت مدل فمن العاري ان تموت جبانه ان الله يحب الذين يقاتلون هذا فيها وصف الله جل وعلا بانه يحب يحب بعض الاشخاص ويحب بعض الاعمال ويكره بعض الاشخاص ويكره بعض الاعمال فالله يحب ويبغض ويكره ويسخط وينفض من صفات افعاله سبحانه وتعالى ان الله يحب الذين يقاتلون يقاتلون من يقاتلون الكفار يقاتلون هذه يصيغه صيغة مفاعله يقاتلون في اشتراك يقاتلون الكفار قاتلون في سبيله ما قال إن الله يحب الذين يقاتلون وستك قال الذين يقاتلون في سبيله ومن هو الذي يقاتل في سبيل الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كان هذا مقصود فهو في سبيل الله اما ان قاتل طمعا في المال او قاتل حبا للشجاعه او قاتل رياءا أو هذا ليس في سبيل الله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله قاتلون الكفار لاجل نصرة التوحيد ويبطال الشرك بالله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا إن الله غفور رحيم قاتلون في سبيله صفا قاتلون في سبيله صفا قبل هذه الآية قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون لانهم لما سالوا عن حد الاعمال الى الله وبينا لهم ذلك كره ذلك بعض الناس فلم يصدقوا في قولهم لو نعلم اي الاعمال احب الى الله لفعلناه قال الله جل وعلا لم تقولون ما لا تفعلون تتمنون ان تعرفوا احد الاعمال فلما بين لكم تقاصرتم ولم تعملوا هذا مقت ابغضه الله سبحانه وتعالى لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله والمقت هو البغض ومقتل منصوب على التمييز صوب على التمييز كبر مقتل أي بغضا وكراهية عند الله ففيها أن الله كما أنه يحب أو يبغض وينقت كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وهذا فيه أخذ منه العلماء الوفاء بالعهد الوفاء بالوعد فإذا وعدت فإنك يجب عليك الوفاء لأن الله ذم الذين لم يفوقوا في وعدهم هذا أحد الأقوال في المسألة أن الوعد يجب الوفاء به مطلقا يجب الوفاء به مطلقا اذا كان وعد خير وطاعه فيجب الوفاء به لا تقولن في شيء اذا لم تلد ان تتم الوعد في شيء نعم ان لا بعد نعم فاحشه فاحشه فبلا تبدا اذا خفت الندم فاذا قلت نعم فاصبر لها بوفاء الوعد إن الخلفة ذم فنعم كلمة عظيمة إذا قلت نعم أصبر الله بوفاء الوعد إن الخلفة ذم هذا قاله شاعر جاهل والآية جاءت بذلك فمن وعد جب عليه الوفاء بدليل هذه الايه وبدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عد الكل في الوعد من صفات المنافقين من صفات المنافق انه اذا وعد اخلف ليس هذا من صفات المؤمنين فهذا يدل على وجوب الوفاء للوعد وهذا قول طائفه من اهل العلم القول الثاني أن الوفاء بالوعد مستحب وليس واجبا لأنه تبرع من الإنسان لم يوجبه الله عليه ولم يأمره به وإنما هو نفس الوعد فيستحب له الوفاء ولا يجب عليه فلا يجب الوفاء بالوعد مطلقا وإنما هو مستحب والقول الثالث انه إذا ترتب على الوعد غرامه وجب الوفاء به واذا لم يترتب عليه غرامه فانه مستحب الوفاء به كمن قال لشخص مثلا تزوج وانا ادفع الصداق عنك او اعينك على الصداق ثم تزوج هذا الانسان ودفع غرامه يجب على من وعده ان يفي بوعده وينجز له ما ما وعده لان هذا فيه غرامه يجب وان كان الوعد ليس فيه غرامه يستحب الوفاء يستحب الوفاء به لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتى عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان تقولوا منصوب بان وعلامه نصبه حذف النون والواو فاعل او الجماعه فاعل ان تقولوا ما لا تفعلون بالنون هذا مرفوع علامة رفع ثبوت النون لانه لم يدخل عليه ناصب لم يدخل عليه ناصب لما تقولون ما لا تفعلون لما هذا استنكار من الله جل وعلا هنا تقولون ما لا تفعلون وقت كبر نقص عند الله أي بغضا أن تقولوا ما لا تفعلون ثم بين سبحانه أحب الأعمال اليه الذي يسأل عنه هؤلاء يقولون لو نعلم أحب الأعمال إليه. إلى الله لفعلناه قال الله جل وعلا إن الله يحب حب الذين يقاتلون في سبيله يقاتلون العدو كافر بنصرة دين الإسلام وإظهار كلمة الله اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى حب الذين يقاتلون في سبيله صفا هذا من تنظيم القتال أن المقاتلين يقولون صفا واحدا لأن هذا اهيب للعدو وايضا فيه تطعيم للمقاتلين اذا صف المقاتلون صفا واحدا اويت نفوسهم اما اذا تفرقوا فانه قد يتخللهم الخوف لكن اذا صفوا صفا واحدا فان هذا اثبت لقلوبهم وارهب لعدوهم يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان كأنهم بنيان يبني بالحجارة أو بالطوب أو باللبن معروف إن البنيان متقارب ويشد بعضه بعضا وليس فيه فتحات ولا ولا غرد ولا خلل ولا ميل يدل على القوة فاذا صف المسلمون للقتال فان هذا يرهب عدوه كذلك اذا صفوا للصلاه اذا صفوا للصلاه فان هذا يطرد عنهم الشيطان كانهم بنيان مرصوص وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصف اصحابه كان يصف أصحابه للقتال ويعتني بذلك ولا يسمح لاحد ان يتقدم ولو بصدره او يتأخر كان يصفهم صفا معتدلا كما في هذه الايه صفا كانهم بنيان البنيان معروف انه اذا لم يعتدوا سقط الابد يكون معتدلا كأنهم بنيان مرصوص مرصوص بعضه إلى بعض ليس فيه فتحات ولا غرج ولا خلل لأنه لو كان بين المسلمين فرج أو لا يمكن اخترقهم العدو يخترقهم العدو فإذا صفوا جميعا لا, لا يستطيع العدو أن يخترقهم قاتلون في سبيله صدقا كأنهم بنيان مرسوس هذا الذي يحبه الله جل وعلا وهذا الذي يجب على من وعد أن يفعل ما يحبه الله أن يفعل لذلك فإن الله ذم اليهود لإخلافهم ما وعدوا قال سبحانه <تصفيق> قال سبحانه وتعالى في اليهود بسورة البقرة كلما عاهدوا عهدا مبدوا فريق منهم وقال سبحانه وتعالى اتامرون الناس بالبغي وتنسون أنفسكم وأنتم تثلون الكتاب أفلا تعقلون وقالت المنافقين ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنصدقنا ولنكوننا من الصالحين فلما أتاهم من فضله فقلوا به وتولوا وهم معرضون نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يفلبون يجب على المسلم أن يفلق مع الله جل وعلا في عهوده ووعوده وعقوده أوه بالعقود العقود بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوه بالقول الذي تقولون اذا صدر منكم فكونوا عند قوله ولا تخلفوا هذا في الوعود التي تصدر من الانسان ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا بما حصل من الامم السابقه انهم لم يبو مع انبيائهم لم يفوا مع أنبيائهم ولا بوعودهم وعودهم محذرا لنا من صنيعهم قال سبحانه وإذ قال موسى لقومه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أول أنبياء بني إسرائيل كريم الله قال له اذىه قوم اذىه قوم بأنواع من الاذى وكابد منهم الاذى الكثير وكابد معهم المشاق كلما امرهم بأمر تلثوا وتعنوا عليه وله مواقف معهم كثيره ذكرها الله في القران منها انه لما منها انه لما امرهم الله جل وعلا ان يسيروا مع موسى لفتح بيت المقدس وتخلصه من العماليق الكفرة الجبابره قالوا يا موسى ان فيها قوم جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا يخرجوا منها فإنا دافلون هل المقالة يقولها أحد يعني لا يخرجوا فتدخلوا منهم يخرجوا هم قادلوا من غير قتال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك وقاتله إنها هنا قاعدون هل, هل هناك آذن اشد من هذا الأذن نعوذ بالله ولما اختار منهم السبعين رجلا وذهب بهم لوعد الله لموعد الله أن يعطيه التوراة المكتوبة لألواحها ذهبوا معه واختارهم اختار موسى قومه سبعين رجلا فلما وصلوا إلى الموعد قالوا الا الله جهل لن نؤمن لك حتى نرى الله حتى نرى الله جهل والعياذ بالله اخذتهم الصاعقه وماتوا عن اخرهم ثم احياهم الله جل وعلا فهذا من مواقفهم الشنيعه مع موسى عليه الصلاه والسلام لما امرهم الله لما قتل قتيل قتل قتيل ولا وتهل قاتله وطالب قومه بالقصاص وهو لا يعلم القاتل أمرهم الله أن يذبحوا بقرة أن يذبحوا بقرة قالوا أتستخدون أعوذوا ألا أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ثم أخذوا يتعنتون في الأسئلة ما لونها ما, ما هي تعنتون في الأسئلة وما ذبحوها إلا في الأخير بعد وما كانوا يفعلون هذا من إيزائهم وتعنتهم على نبيه فلما ذبحوها أمرهم الله أن يأخذوا جزءا منها فيضرب به القتيل فضربوه به فنطق وقال قتل فلان كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك هل هي مواقفكم مع موسى عليه السلام بل هذا من مواقفهم هم مواقف كثيرة اذوا موسى عليه السلام حتى انهم عاطوه في جسمه عابوه في جسمه لانه عليه الصلاه والسلام كان يغتسل مستترا وهم يغتسلون علانيه ويكشفون عوراته قالوا ما فعل هذا الا لان به عيبا يستسل من اجله فعابوه يا الذين امنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبراه الله مما قال براه من هذا العيب الذي وصفوه به وقالوا أنه ما استتر إلا أن فيه عيب يخشى أن يضل عليه الناس هذا من أذى قوم موسى له ويقال موسى لقوم يا قوم لم تهدونني وقد تعلمون وقد تعلمون قد هذه للتحقيق قد تاتي للتحقيق إنه قد قامت الصلاة وتاتي للتقليل مثل قد يجود البخيل هذه للتقليل تأتي للتقليل وتأتي للتحقيق قد قامت الصلاة قد تعلمون أني رسول الله اي وقد علمتم اني رسول الله إليكم قد تعلمون أني رسول الله إليكم صلى الله جل وعلا إليه ومع هذا يؤذون ومع مفترض أن الرسول لا يؤذى انه يوقف ويحترم ويكرم لأنه رسول الله ولا يؤذى بل يطاع ويتبع هذا ويحب غاية المحبة أحب من النفس والولد والوالد والبال والناس أجمعين حب الرسول صلى الله عليه وسلم أهم خالقوا قال الله جل وعلا فلما زاغوا زاغوا أي انصرفوا عن الحق وهم يعلمونه يعلمون أنه رسول الله تعلمون أنه رسول الله زاغوا عن أوامر موسى عليه السلام انصرفوا عنها الله عاقبهم فأجاف قلوبهم أجافها اصرفها فلا تقبل الحق بعد ذلك وهذه عقوبة من الله أن كل من عرف الحق وتركه رغبة عنه فإنه يعاقب في قلبه فالعياذ بالله ونقلب أفيدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة قال تعالى فليخشى الذين يقالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتنة يعني في قلوبي. أو عذاب أليم في أبدانهم وقد تعلمون أني رسول الله وهذا به دليل على ان العبد يحرم الهدايه بسبب منه هو. الله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الكافرين العلة هو هي هذه الامور انهم كفروا وفسقوا وظلموا عن تعمد فالله جل وعلا يعاقبهم في قلوبهم وهذا اشد هذا اشد العقوبات فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عقوبة لهم فهذا فيه أن من بلغته من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقبلها وأن يمتثلها فلا يتنكى وأن يحترمها هذا هو الواجب ولهذا قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من أمين من يصل الله ورسوله فقد ظل ظلالا مبينا حري حرينا يعاقب فلا يقبل الحق بعد ذلك يفسد قلبه وإذا فشد قلبه إنه لا قاعدة منه لما جاء أزار الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين شوف. لما زاهوا أزاه الله قلوبا ما السبب من عندهم والله لا يهدي القوم الظالمين السبب الظلم سبب عدم هداية الله لهم الظلم فهذه عقوبة من الله جل وعلا فالظلم سبب لمنع الهداية والزيغ عن الحق والانصلاف عن الحق سبب للضلال فعدم الهجاج وإذا ما عزلت سورة نظر بابهم إلى بعض، بابه هل يراكم من أحد ثم انصره صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا ينصرون. صرف الله قلوبهم لما انصره عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرآن كان المسلم أنه يحذر من هذه الأمور أن يحترم كتاب الله ويحترم سنة رسول الله ويعظم الكتاب والسنة ويمتثل ما أمر الله به ورسوله ويجتنب ما نهى الله عنه ورسوله دون اعتراض او لأن لا يصاب بها بهذه المصير وإذ قال عيسى بن مريم هذا من هذا آخر, آخر أنبياء بني إسرائيل فموسى هو أولهم وعيسى آخرهم وبينهما أنبياء كثيرون يحكمون بالتورات، يحكمون بالتورات، أنبياء وليسوا رسلا الرسل موسى و... وعيسى عليهم السلام والبقية أنبياء وإن قال عيسى ابن مريم الله إليكم الله أعلم يبدو قوم الفاسقين أو الفاسقين نعم لا يهدو قوم الفاسقين والفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا وقال عيسى بن مريم وسب إلى أمه لأنه ليس له أب وإنما وجد في كلمة الله جل وعلا قال له كن فيكون الله على كل شيء قدير قالت أن لا يكون لولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون الله جل وعلا قادر على أن يخرق العادات والأسباب لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ليس بغريب ان يوجد عيسى من دون أم ومن دون آب وقد أوجد الله آدم من غير اب ولا أم قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الله لا يعجده شيء عيسى بن مريم قال من حوالي عيسى بن مريم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إسرائيل هو يعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل هو يعقوب يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاه والسلام يا بني إسرائيل فاليهود قالوا لهم بنوا إسرائيل لأنهم من ذرية عقوب وإن كان دخل في اليهودية وناسهم ليسوا من, من اليهود أصلا إنما تهودوا وهم ليسوا من بني إسرائيل لكن الغالب أن, أن اليهود من بني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إذيكم يخبرهم أن الله أرسله إليهم مصدقا لما بين يدي من التوراة حال منصوب على الحال حالة كونه مصدقا أرسله مصدقا لما بين يديه أي ما سبقه من التوراة وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام وهو كتاب عظيم التوراة كتاب عظيم إن أنزلنا التوراة فيها ودونوه يحكم بها النفيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استفروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء التوراة كتاب عظيم مصدق لما بين يدي من التوراة ما معنى مصدق لما بين يديه من التوراة أي أنه يعمل بالتوراة جاء على وثق ما في التورات ومن علامات صدق الرسول انه يسير على سيرة من قبله من الرسل يسير من علامات النبوة ومن دلائل النبوة أن الرسول يسير بما, بما كان عليه من قبله من الرسل ولا يخالفهم في أمور العقيدة امور التوحيد أما الشريعة فقد تختلف. ينسخ الله ما يشاء سبحانه ويشرع ما يشاء صدقا لما بين يدي من التوراة أي عاملا بالتوراة التي بأيديكم تؤمنون بها وقيل معناه صدقا لما بين يدي من التوراة أن وصف عيسى عليه السلام مذكور في التوراة فجاء مطابقا لما عندهم في التوراة فلا مجال لإنكاره فهو مثلة في التوراة التي بأيديه مصدقا لما بين يدي من الثوراة التوراة كتاب موسى والإنجيل هو كتاب عيسى عليه السلام والزبور هو كتاب داود هو كتاب داود شخص إبراهيم الله ذكر لنا أسماء بعض الكتب فنؤمن بها بأعيانها وما لم يذكر الله اسمه نؤمن به جملة فنؤمن أن لله كتبا كثيرا منها ما سمى الله لنا فنؤمن به باسمه وعينه وما لم يسمه نؤمن به جملة نؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه فهو مصدق لمن مضى ومبشر لمن يأتي. وهكذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يتبع متاخرهم متقدمهم ويبشر أولهم باخره يبشر متقدمهم بمتاخره، ويتبع متاخرهم متقدمهم سلسلة واحدة. هذا هذا شأن الرسل. عليه الصلاة والسلام مبشرا برسول ياتي من بعد من بعد عيسى من هو الذي بعد عيسى هو محمد صلى الله عليه وسلم. اسمه أحمد ذكره باسمه بشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد هذا من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد وله له غير ذلك له اسمى الماحي والحاشر والعاقب له اسمى كثيره ذكرها ابن القيم في جلاء الافهام الصلاه والسلام السلام على خير الانام مبشرا برسول ياتين الذي اسمه احمد و سمي احمد لكثره محامزه كثره حمده لله و حمد الناس له الثنا عليه فهو أحمد بمعنى حامد وأحمد بمعنى محمود من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات جاءهم أحمد رسول الله بالبينات جاء اليهود والنصارى بالبينات وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأنه موجود عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر يعرفونه باسمه وبأوصافه عليه الصلاه والسلام الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل اسمه احمد ومحمد ومذكور بصفاته عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونه كما يعرفون, يعرفون ابنا ومع هذا لما جاءهم بالبينات من الله جل وعلا بالايات البينات ما جاءهم بآيات غامضة أو جاءهم بآيات بينات واضحة مرافقة لما عندهم من أرصابه صلى الله عليه وسلم قالوا هذا سخر مبين هذا الذي جاء به سحر مبين وهو آيات بينات ومع هذا قالوا هذا سحر سحر مبين يعلمون انه هم سحر لكن من باب المكابرة والحسد قالوا هذا وفي قراءة هذا ساحر مبين هذا ساحر ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا ساحر مبين أي بين السحر فإذا السحر موضح في بين قبحهم الله هل النبي يكون ساحرا السحر كفر والنبي لا يأتي بالكفر قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالأنبياء براءهم الله من السحر والكذب وما يأتون به فهو وحي من الله جل وعلا ينزل من عند الله قالوا هذا سحر مبين والذي حملهم على هذا هو الكبر والحسد حسد محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون انه رسول الله لماذا؟ لأنه من العرب وهم يريدون أن تكون النبوة في بني إسرائيل ويحفرون على الله سبحانه وتعالى يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل حسد محمد صلى الله عليه وسلم حسدوا امته وهكذا الحسد يحمل الإنسان على الكفر يحمل الإنسان على القتل كما حمل أحد ابن ادم على قتل أخيه يحمل على العظائم الحسد بالله، كما حمل إبليس على الكفر لما حسد آدم الحسد خطير جدا وهو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه تمني زوال النعمة عن المنعم عليه والاعتراض على الله في إعطائه وتدبيره الحسد خطير جدا أسأل الله العافيه هذا وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله إلى العام القادم إن شاء الله بالتفصيل. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وسلم. نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل إذا ورد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن هل أصلي عليه سواء كنت في الصلاة أو خارجا منها؟ نعم تصلي عليه ولو لم تكن في الصلاة. لكن لا ترفع صوتك تشوش على من بجانبك. نعم. عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يمكن الجمع بين قوله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين وقوله والله لا يهدي القوم الكافرين وغيرها من الآيات التي فيها أن الله لا يهدي الفاسق والفاسق وهناك من نرى من الكفار من آمن وهداه الله وكذلك من الفساق أبل ما لهداهم الله صار. ما أنكروا ما أنكروا الحق وهم يعلمون جهال هؤلاء جهال تركوا الحق عن جهل فهداهم الله جل وعلا ما تركوا الحق عن عناد أو عن كذب أو عن حسد هم يعلمون فهؤلاء هداهم الله لأنهم كانوا جهالا تركوه عن جهل نعم أما الذي يتركه عن عناد فإن الله لا يهديه نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل يظهر في بعض القنوات التي تدعي انها قنوات اسلاميه من الاطفال من يمثل موسى وعيسى عليه السلام فما نصيحتكم بمثل ذلك لا يجوز تمثيل الانبياء ولا الصحابة هذا لا يجوز لان هذا تنقص لهم تنقص للانبياء وتنقص لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يجوز تمثيل الآئمة والعلماء هذا ليه تنقص لهم تندر بهم تضحيط للناس نعم ولو كانوا يزعمون إن هذا من, وسائل من أساليب الدعوة ومنها. هذا لا يجوز وهذا فيه فيه اغتياب للممثل به فيه اغتياب له وهو لا يرضى بذلك أنت ارضى النهد مثلك يمشي مشيك ويتكلم مثل كلامك ومن ترضى نعم عشان الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن أثناء السجود فهل يجوزني أن أدعو الله تعالى في السجود بدعاء الأنبياء الموجود في القرآن الكريم إذا كنت تقصد الدعاء غلقة ما تقصد التلاوات إذا كنت لا تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء فلا بأس لذلك نعم أحسن الله إليكم سماعة يقول السائل من مات على اليهودية في عهد موسى عليه الصلاة والسلام وقد آمن به وصدقه هل يسأل في قبره إذا مات عن ربه ودينه ونبيه أم أن هذا خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الله أعلم أمور الآخرة أمور البارزخ لا نتكلم بها إلا بدليل ليس عندنا دليل على هذا نعم صلى الله الوالد يقول السائل في قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده يقول هل يستفاد من عموم هذه الآية أن الكافر يسبح وهل يستفاد منها تقسيم التسبيح إلى تسبيح الحالي وتسبيح المقال لا هو تسبيح المقال كله لكن لا نفقه تسبيح الجمادات وال. والجبال ما نفقه يعني لا نفهمه لكن بلسانها هي الذي خلقه الله لها يقول احصى الله ليكم وعلي استفادوا منها أن الكافر يسبح يسبح قهرا عليه قهرا عليه لأنه يصدق أن الله على كل شيء قدير وأن الله هو يؤمن بالربوبية هذا تسبيح يؤمن بالربوبيه وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ألا تسبيح منه لله تنزيه لله عن العجز عنه نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل بقوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يقول هل هناك فرق بين ماء الموصولة وماء المصدرية في فرق الموصولة اسم المصدرية حرف نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل أنا أرتكب المعاصي وأغتاب وأتكلم بالسوء وقد أترك الصلاة أحيانا وأحس أنني إذا أتيت إلى الصلاة أحس بالتعب والنعاس فماذا أفعل وماذا أقول لكي أتوب من هذه المعاصي توب إلى الله توب إلى الله بلسانك وقلبك استغفر الله التوبة تكون باللسان تكون بالقلب وتكون بالفعل أيضا تتوب إلى الله عز وجل وتؤدي الواجبات وتترك المحرمات نعم الله ولا عليكم. أحد يمنعك من التوبة ما أحد يمنعك من التوبة نعم أشهر الله إليكم سمحت يقول السائل في قوله تعالى كبر عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يقول هل إذا كنت حالقا لنحيتي ورأيت حليقا هل أنفر عليه وأبين أن ذلك حرام على الرغم من حلقي للحيتي أم أن, أسكت أم أن أسكت ولا أنكر عليه خوطا من قوله تعالى كبر مقتا عند الله تنكر عليه على نفسك تنكر على نفسك أولا تنكر عليه تتوب الله تأمروا بالتوبة نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل عندنا في بلادنا في السودان رجل يدعي أنه عيسى بن مريم مع العلم أن له مؤلفات عدة في هذا الأمر وأنه نزل من السماء وأن له أتباع على ذلك والسؤال ما هي العلامات التي تسبق نزول عيسى عليه السلام وما ردكم على مدعي النبوة هذا بأنه عيسى بن مريم سبقه كثير من المتنبهين كالقاديان القاديان ادعى أنه عيسى بن مريم ولا يصدق بها عيسى بن مريم عليه السلام له وقت وله علامات فالكوره في الادله نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل تقدم معنا عيسى, أنه... عيسى عليه السلام ينزل وقت ظهور الدجال وله في السودان عيسى ينزل في الشام ويقتل الدجال هل هذا قتل الدجال ونزل في الشام نعم السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل إن الله تعالى يحب أن يكون المسلمين صفا واحدا في كل شؤون يقول لأحصل علكم إن الله تعالى يحب أن يكون المسلمين صفا واحدا يكون قالهم المسلمين يقول إنّ يصلfolه ولقظوا المسلمين كذا تالبت علم إيقام الله تعالى يحب أن يكون المسلمون صفا واحدا في كل شؤونهم في القتال والصلاة وغيرها وكثير من المصلين يتركون فرجا في الصف فما حكم ذلك حرام ويترك فرج في الصف لا يجوش لازم تراص الصف لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص ونهى عن ترك الخلل في الصدوط لأنه يتخلل منه الشيطان وهذا حرام ولا يجوز نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل كيف يكون الوفاء بالوعد مستحبا مع أنه قد ورد أن عدم الوفاء بالوعد من صفات المنافقين كما في حديث وإذا وعد أخلف فما هو الراجح في ذلك صفات المنافقين منها شيء مكروه منها شيء محرم يعني حد سوى ما أحسن الله إليكم الوارد يقول السائل ما الحكم في سؤال الحي ميتا أن يدعو الله تعالى له بأن يقول الحي للميت ادعو الله تعالى لي هذا شرك لأن السؤال ما لا يقدر عليه إلا الله شف والميت لا يقدر على الدعاء فأنت تطلب منه شيئا لا يقدر عليه نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلادنا الحكومة تسمح للنصارى بقتل المسلمين في إحدى الجزر وتمنع المسلمين من الذهاب إلى تلك الجزيرة لنصرة المسلمين أما الحكم في ذهابهم لنصرة إخوانهم من أيدي النصارى اذا كانوا يستطيعون الذهاب الى نصره اخوانهم يجب عليهم ذلك ما إذا كانوا لا يستطيعون فهم ماكورون نعم لكن عليهم بالدعاء بالنصره والفرج من الله سبحانه وتعالى لا الله نفسه الا وصاهم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقول ما المراد بالآية الكريمة وكيف نفرق بين القتال الشرعي والقتال المحرض؟ هذا فرق بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من الذي يقاتل في سبيل الله قال من قاتل لتكون كريمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا فاصل هذا جواب فاصل مجامع نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل إذا تشهد الإنسان بالشهادتين ولكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي فهل يكون مسلما؟ لا إذا ترك الصلاة ترك الأعمال واقتصر على الشهادتين فقط فهذا لا يكون مسلما حتى يأتي بالأعمال خصوصا الصلاه لان ترك الصلاه متعمد كفر كفر مخرج من المله كذلك ترك الاعمال ما يعمل شيء ابدا وانما يكتفي بالشهادتين وهو يقدر على العمل هذا ليس بمسلم نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد السائل النبي الله موسى عليه السلام يكون أخ لمريم ابنه عمران لا لا بينهم وقت طويل هذا عمران الغير عمران ابي موسى لكن بعضهم يشبه عليه قوله تعالى يا أخت هارون يا مريم هارون وهارون هذا غير هارون في موسى هارون هذا في, في وقتها نعم بينهم وقت طويل نعم صلى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل إذا قرأ الإمام قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى هل يقول المأموم حينئذ سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة المفروضة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يقال في السبحان رضي الله في السجود قال اجعلوها في سجودكم ولما نزل قوله سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم هذا محل التسبيح نعم صلى الله عليه وسلم ردتنا أسئلة كثيرة يقول فيها أصحابها نحن مجموعة من خارج المملكة ونسكن في قرى بعيدة وبعضنا طلاب منح وعلى وشك التخرج والسفر إلى البلاد وقد لا نعود إلى المملكة ونعمل من فضيلتكم إنهاء كتاب الفرقان في أي وقت شئتم إما غدا أو بعد وذلك لنحمل هذا الشرح إلى بلادنا وهذا الكتاب العظيم نحمله كاملا لبلادنا نعمل تكرمكم بالنظر في ذلك هذا ما لا نستطيع فلا نستطيع أن نكمله وهو ما درس واحد فما تجيلوا شيء القرآن ما هم تفعر خلاص إلى العام القادم إن شاء الله تعبروننا من هذا واجيني مكانكم تبصونا هذا أقوانكم يسجل في العام القادم إذا ما تأتون توصول من يجيب لكم ألا شرطة. إن شاء الله أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف يمكن الجمع بين الحديث الذي رواه البخاري وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مر بامراه عند قبر تبكي صبيا لها فقال لها عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري والحديث الذي رواه الترمذي والذي فيه لعن الله زوارات القبور وهل الخلاف في زيارة المرأة للقبور معتبر حديث من على لمرأة عند قبر هذا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك زيارة النساء والقبور. فمحمول على النساء نعم أحسى عليكم سماحه الوالد يقول السائل ورد في تفسير البغوي عند قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال رحمه الله قال مقاتل استقر وقال أبو عبيدة صعد وقالت المعتزله استولى والسؤال هل مقاتل وأبو عبيدة قال استقر وصعد أي بكيفية نعم يستقر صعد لا ما نعرف الكيفيه وهذه عبارات السلف قال ابن القيم ولهم عليها, ولهم عليها عبارات اربع قد حصلت للفارس الطعام ويستقر وقد على وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد صعد الذي هو رابع فهذه الاربع الوارده عن السلف صعد ارتفع استقر <تصفيق> نعم صلى الله عليه وسلم هذا هذا الرابع على, على وارتبع وصعد واستقر هذه تفاسير السلف وهذا تفسير للمعنى هذا تفسير للمعنى وليس تفسيرا للخيهية نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل جاء في درس الأمس أتر عن عمر بن عبد العزيز عن عمري عن عمر بن عبد العزيز. نعم. قوله إذا رأيت قوما يتناجون, يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فعلم أنهم على تأسيس ضلاله. يقول وفي بلادنا لا يستطيع أهل العلم أن يجلسوا للمدارسة وتعلم العلم علانيه لمنعهم من ذلك في المساجد فيجلسوا في بيت أحدهم للمدارسة وتعلم العلم الشرعي. هذا أجبنا هذا ورد مسوا أجبنا. نعم إذا. منعوا من المساجد ومن العلان لا ما نحنهم يدرسون في بيت إلا إذا كان عليهم متابع ويخشى عليهم ولا يجتمعون ولا في البيت لكن تدرسونه في لقاءاتهم حيث سمح لهم لقاء في اي مكان تقول الله ما استطعتم لا. صلى عليكم سماحة الوالد تقول السائلة هل يجوز للحائد أن تحمل جزء عمة فقط؟ واليوم الحمد لله الاتصال بالجوال بالتلفون إن كانوا كنوا متضررون وكون بينهم اتصال نعم في العلم ومسائل العلم نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل تقول المرأة هل يجوز للحائد هل أن تحمل جزء عمة فقط؟ لا ولا شيء من القرآن ولا سورة واحدة لا تحمل شيء من القرآن مباشرة أو تلمسه مباشرة أما من وراء حائل فلا ما نعم شاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحنا بقراءتها وجردها في الإجازة الصيفية ننصح بطراءة ما يقول جراساتكم في الكلية إن كان بلد عليكم شيء ما كملتموه كملونه إن كان في شرح متوسع لدروسكم طالعونه الشيء اللي حول دراستكم يجل عينكم على فهم المقررات نعم أحسن عليكم سمحت الوالد يقول السائل من المتقدر أن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا إلى أن خرج وقتها فهو كافر والسؤال أحيانا يغلبني النوم فأقوم قبل خروج الوقت ولكني أقول سأقوم بعد قليل فلا ألبث إلا والوقت قد خرج ثم إني أصبحت بعد ذلك أتهم نفسي بأنني كافر وهكذا بعض الناس الذين نصحتهم وأخبرتهم بالحكم إذا تعمدوا إخراجها يقع في نفسي تكثيرهم لأنهم يعلمون ذلك أنت لم تتعمد هو هم ما تعمدوا لكن غلبهم النوم أو يغالبهم النوم فأنتم الحمد لله لم تتعمد ولكن تجعل عندك شيء يوقظك للصلاة منبه يوقظك للصلاة أو توصي من يوقظك للصلاة ممن حولك إذا تقيت الله يسر الله لك وعزمت على الصلاة يسر الله لك ما يعين يعينك صلى الله عليه الوالد يقول السائل أنا صاحب شركة واحتجت إلى معدات للمصنع فعقدت بيني وبينهم صفقة أن يحضروا, أن يحضروا لي هذه المعدات. فأن إذا أحضروا لي هذه المعدات يلزمني أن أشتريها. وكيف أشتريها؟ وهم بايعوا ما ليس يملكون. هذا وعد. وعد ما هو ما هو بطيع ما هو هذا وعد. وعد. وفِي لك العينات. فإذا صلحت تشتريها. عندما تعايلها تشتريها. أما ما سبق فهو مجرد وعد ولا يلزم أحد أحد. صل الله عليكم الوالد يقول السائل المرأة التي توفي زوجها ما هو المشروع لها في لباسها وهل يجوز له وهل يجوز لها أن تستخدم الصابون أو الشامبو وهل ترد على الهاتف ترد على الهاتف بالكلام الذي يحتاج إليه وليس فيه مزحة أو او ما يسمون بالمغازلة كلام العادي الذي ليس فيه فتنة فرد. لا لبس تلبس من الملابس ما ليس فيه زينة ملابس التي ليس فيها زينة ولا يتعين لون معين تلبس ما يصلح لها لكن ليس فيه زينة هذا ما تلبسه من الملابس نعم الله عليكم سماحك الوالد يقول السائل يوجد في الحي عندنا عمال غير مسلمين وينتفعون من دورات المياه التابعة للمسجد فهل أمكنهم بصفتي إماما للمسجد أم أمنعهم وهل الماء وقف للجميع أم أنه وقف لمن يصلي في المسجد فقط لا مانع من ذلك إذا احتاجوا إلا هم يتنظرون أو يتبولون الأحتاج ما هذا منه ما هو داخل المسجد وإنما هو خارج المسجد على الشارع هذا من الإحسان نعم احسى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل وضع الحمل فهل هذا العقل صحيح؟ نعم يقول احسى الله إليكم رجل زنى بامرأة وحملت منه ثم تزوجها قبل وضع الحمل. فهل هذا العقل صحيح؟ هذا يحتاج إلى الحافل يحتاج إلى القاضي ينظر فيه نعم. الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح السلام في الذهب؟ وهل يصح أن أعطي رجلا عشرة آلات على أن يردها لي بعد سنة ألف جرام من الذهب؟ بيع الذهب بالذهب هو خضة أو العكس ذهب بخضة أو فضه بالذهب لازم من التقاضم اذا اتحد الجنس؟ لازم من والتساوي في الميزان واذا اختلف الجنس ذهب فلا بد من التقاضل ويجوز التقاضل هذا يسمى الصرف ولا في... ما في تأجيل ما يجوز التأجيل مطلقة نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل سمعت من أحد المفتين أن الزواج بنيه الطلاق جائز وأنه رأي الجمهور ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي رحمه الله هل هذه الفتوى صحيحه نعم هو زواج المستكمل لاركانه وشروطه في العقد زواج صحيح ولكن نيه الطلاق هذه تعكر عليه لان هذا ما, ما يحصل به مقاصد الزواج زواج يراد للاستدامه وللنسل ولان هذا مؤقت ما يحصل به ويشبه ايضا المتعه متعة النساء عند الرواب هذا من ناحية لكن الآن كما تعلمون يسمون زواج المصيف وزواج الروحون يتزوج كل ليلة عند وحده ولا, ولا ي... وربما عندنا امتزوجة واحد قبله في الليل في الماضية لأنهم يدورون الفلوس أهل تلك البلاد يدورون الفلوس وهؤلاء يدورون الشهوة هذا تلاعب بالنكاح وتلاعب بالزواج ولا أظن لحد من أهل العلم يجيز هذا التلاعب أبدا نعم صلى عليكم عليه الوالد يقول السائل إذا جئت إلى الدرس بين صلاة العصر وصلاة المغرب هل أجلس مباشرة من دون أن أصلي ركعتين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت وعن إذا داومت على ذلك يكون علي شيء إذا كان الوقت متسعا للصلاة فهذا محل خلاف هل خلاف من جلست فأنت لك سلاح في هذا ولك دليل وإن صليت لك سلاح ولك دليل فلا ينكر على من جلس ولا على من صلى إذا كان الوقت متسع ما إذا كان الوقت ضيقا قرب الأذان فلا تقف لا تقف تقف إلى ثم بعد ذلك تصلي تخرج من الخلال نعم أحصل الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل شخص لما طاف مرض ولم يسع يقول أحصل الله عليكم شخص بعدما طاف مرض ولم يسع بين الصفا والمروح فعل عليه شيء هذا يعتبر محصر عن السائل بالمرض يصبر إلى أن يشفع ثم يسعى. ما اشترط التوالي بين طواب والسائل أو يحمل يطاف به سعبه محمولا على عربة أو على رؤوس يطاف به محمولا أو ينتظر حتى يقدر ويسعى هو والحمد لله ما في حرج نعم سما عليكم سماحة الوالد يقول السائل قبل أكثر من عشر سنوات كنت خارجا مع جماعتي إلى البر في نزهة قبل... قبل... يقول قبلة ونحص عليكم قبل أكثر قبل أكثر من عشر سنوات أكثر أكثر نعم يقول قبل أكثر من عشر سنوات كنت خارجا مع جماعتي إلى البر في نزهة بضعة أيام وفي أحد الأيام ذهبت بعيدا فاستمنيت ولم أغتسل لأني لم أجد مكانا والماء يحتاج إلى تسخين ولكني توضأت فلما أتت صلاة المغرب قدموني فصليت بهم كذلك العشاء فلما عدت إلى البيت من اليوم الثاني اغتسلت واعدت الصلاتين فهل علي شيء؟ إذا كنت تقول ان الماء بارد ولا تقدر تسخن الماء في البر ولا تقدر تسخن الماء تيمم يا اخي تيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجنابه فاذا كنت تيممت لانك ما تقدر على استعمال الماء تيممت صلاتك صحيحه وصلاه من خلفك صحيح أما إذا كنت تقدر على تسخين الماء ولكنك ما لم تعمل هذا صلاتك ما هي صحيحه ان تعيد الصلاه تامر اخوانك ان يصلى ولكنهم يعيدون الصلاه نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل شخص وضع عندي مال وضع عندي مالا الله اعلم صلى الله عليه وسلم